هذا مناجعة عظيم وحزب فخيم وأوراد كريم لغوف كيلاني والنور الصمداني حزرة عبد القادر كيلاني قد تصلاه سره العزيز حزب يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني يعود بك من شر مستعاتك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علاتك وفعدك مستضاتك أعود بك من شر ما سنعت أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك سحبة الخوف وثوام الفكر وخلوص المحبة ونسألك اللهم سر الأسرار المانع من الأطرار حتى لا يكون لنا مع الذنب والعيب قرار وثبتنا يا ربنا واهتنا للعمل بهذه الكلمات التي بصدتها على لسان رسولك وابتليت بهن إبراهيم خليلك فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين فاجعلنا يا ربنا من المحسنين من برية آدم ونوح وأسلك بنا سبيلا إمة المتقين بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون حصبي الله توكلت على الله توجهت إلى الله فوغت أمري إلى الله احتسبت بالله تعصنت بالله İstighat etbille, İstaghnaet bille, İtaçamet bille, İntesaret bille. La houla ve la kuvve illa bille, La azim. La houla ve la kuvve illa bille, La azim. لا هول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا علي يا عظيم يا كريم يا سميع يا بصير يا مدبر يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من هو, هو. أوه أوه يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام اللهم اهدنا بنورك إليك اللهم أقمنا بصدق العبودية بين يديك اللهم اجعل ألستنا رضبا بذكرك الله مجعل نفوسنا مطيعة لي اللهم الله مجعل أرواحنا مكرمة بمشاهدك اللهم مجعل أسرارنا منعمة بقربك ونزيدة لتيك يا من لا يسكن قلب إلا بنوره وعنواره يا من لا يبقى وجود إلا بإفراده وإبراره يا من آنس عباده الأبرار وأولياءه المقربون الأخيار بمناجاته وأسراره يا من أمات وعحيا وعظل وأحدى وأضحك وأبكى وأسعد وأشقى وأفقر وأغنى وأبلى وعافى كل ذلك بعظيم تدبيره وسابق أقداره وسابق أقداره إلهي وسيدي وسندي أي باب أقصد غير بابك يا سلطان الصلاطين إلهي وسيدي وسندي أي باب أقصد غير بابك يا سلطان الصالحين إلهي وسيدي وسندي أم أي جناب أتوجه إليه أم أي اعتاب أتشرف بها غير اعتابك يا سرور العابدين إلهي وسيدي وسندي أنت العلي العظيم الذي لا حول ولا قوة إلا بك يا غياث المستغيفين إلهي وسندي إلى من أقصد وأنت المقصود يا رب العرب يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وسيدي وسندي من ذا الذي أسأله وأنت الرب الموجود يا عظيم الجناب إلهي وسيدي وسندي إلى من أتوجه وأنت الحق المعبود يا سيد الأسياد إلهي وسيدي وسندي أم يعطيني وأنت صاحب الجود يا من إذا دعي أجاب إلهي وسيدي وسندي أحق على أن لا أشتكي إلا إليك إلهي وسيدي وسندي لازم علي أن لا أتوكل إلا عليك إلهي وسيدي وسندي واجب علي أن لا أتوجه إلا إليك يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ الخائبون يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته وبره يستغيث المضطرون يا من لمسع عطائه وجميل فضله ونعمائه تبسط الأياد ويسأل السائلون Und... إلهي وسيدي وما لا ممن توكل عليك إلهي وسيدي وسندي لا تخيب رجائي إذا سرت بين يديك إلهي وسيدي وسندي آمن خوفي إذا وصلت إليك يا قريب يا مجيب يا سميع يا قريب اللهم إنا طالون فهتنا اللهم إنا فقراء فاغننا اللهم إنا فاغفر لنا يا نور يا هادي يا غني يا قوي اللهم بروح منك أيدنا اللهم من علمك المكنون يعلمنا اللهم على دينك الذي ارتضيته ثبتنا اللهم وجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى اللهم إنا نسألك في الدنيا طاعتك والفرار منك معصيتك اللهم إنا نسألك في الآخرة جنتك ورؤيتك والسلامة من عقوبتك اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين اللهم توفنا مسلمين تائبين اللهم اجعلنا عند السعال تائبين اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمينين اللهم اجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم اللهم أدخلنا برحمتك وكرمك إلى جنات النعيم اللهم نجنا بعلمك وعفك من العذاب الأليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم اللهم إنا أصبحنا لا لملك لأنفسنا دفعا ولا رفعا ولا طرا ولا نفعا فقراء لا شيء لنا وعفاء لا قوة لنا وأصبح الخير كله بيدك وأمر كل شيء راجع إليك اللهم وفقنا لما به أمرتنا اللهم أعنا على ما كلفتنا اللهم اغننا من كل شيء بفضلك اللهم اجبرنا ما فات منا بكرمك وعنايتك اللهم وأيدنا بالتوجه إليك بحولك وقوتك يا مالك يا قدير يا سميع يا بصير اللهم ربنا ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسالتنا من خير وعدته أحدا من خلقك أو خيرا أنت معطيه أحدا من أحد من عبادك فإنه نرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا أرحم الراهبين اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على المخلوقين وأنت رب المستضعفين إلهي وسيدي وسندي إلى من تكلني إلى عبد يتاجهمني أم إلى عدو ملكته وأمري إن لم تكن علي ساخضا سخطا منك فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي عوذ بنور وجك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وأنارت الأرض والسماوات والصالح عليه أمر الدنيا والآخرة من قبل أن ينزل على غضابك أو يحل على سخاطك أو أضام لك الحمد حتى ترضى يا أرحم الراهمين إلهي وسيدي وسندي أشكو إليك تلون أحوالي وتوقل فسؤالي يا من تعلقت بلطيفي كرمه وجميل عوائده آمالي يا من لا يخفى عليه خفي أفعالي يا من لا يخفى عليه خفي أفعالي يا من يعلم آقبة أمري وهمالي إلهي وسيدي وحبيبي الناصيتي بيدك وأحوالي لا تخفى عليك وهمومي وأحساني متعلقة لديك إلهي وسيدي ومولاي قد جل مصابي وعظم تابي وتكدر صف شرابي وتجمعت علي همومي وأصابي تأخر أن تعجيل مطلبي وتنخيز أعتابي يا من إليه مرجعي ومآبي يا من يعلم سر سري وعلانية خطابي يا من يعلم ما منه ألهمي وحقيقة مآبي حزب يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وسيدي وسندي قد عجزت قدرتي وقلت حيلتي وضعفت قوتي وتاهت فكرتي وأشكلت قضيتي واتسعت قصيتي وساءت حالتي وأبعدت أمنيتي وعظمت حسرتي وتساعدت سفرتي وافتح ضاح مكنون سريرتي وسألت دمعتي وإليك ملجئي ووسيلتي وإليك أرفع بيه وحزني وشكيتي وأرجوك يا مولاي لتفعي ملمتي يا من يعلم سري وعلانيتي إلهي وسيدي وسندي بابك مفتوح للسائل إلهي وسيدي وسندي فضلك مبذول للنائل إلهي وسيدي وسندي إليك منتهى الشكوى وغاية الوسائل إلهي وسيدي وسندي ومولاي يرحم دمعي السائل وجسمي الناصلة وحالي الحاصلة Allah'ı uh, you know. وسنادي المائلة يا من إليه ترجع الشكوى يا عالم السر والنجوى يا من يسمع ويرى يا من هو بالمنظر الأعلى يا رب الأرض والسماء يا صاحب التهوام والبقاء يا من له الأسماء الحسنى يا من له الصفات العليا يا من له المثل الأعلى يا رب الآخرة والأولى يا رب السماء بَاتِ الْعُلَا أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ قَطْرَةً مِنْ خيضي تياري بخري جورك يا أرهم الراهمين إلهي وسيدي وسندي عبدك قد واقت به الأسباب وغلقت دون الأبواب وتعذر عليه سلوك طريق الصواب وزاد به الهم والغم والاكتئاب وتقصى عمره ولم يفتح له إلى فصيح تلك الحطرات ومناهل الصف والراهات باب من صرمت أيامه والنفس راتعة في مياد الغفلة ودناءة الاكتئاب وأنت المرجول كشفي مصائبي والمصاب يا من إذا دعى أجاب يا رب الأرباب يا عظيم الجناب يا من إذا دعى أجاب يا منزل الكتاب يا سريع الحساب يا مشير السحاب إلهي أسألك بجاهك عليك إلهي أسألك بعزتك عليك إلهي أتوجه إليك بجنابك عليك إلهي أسألك بحرمتك عليا إلهي وأسألك بنور وجهك الكريم عليك إلهي أسألك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة عليك ألا تحجب دعائي إلهي لا تحجب دعائي. عواتي. إلهي لا ترد مسألاتي إلهي لا تدعني بحسرتي إلهي لا تكني إلى حولي وقوتي إلهي ارحم عجزي وفاقتي إلهي قد ضاع عمري إلهي قد ضاق صدري إلهي قد طال فكري إلهي قد فنى صبري إلهي قد تحيرت في أمري إلهي أنت العالم بسرري وجهري إلهي أنت المالك لنفعي وطري إلهي أنت القادر على تفريج عسري وتيسير أمري إلهي وسيدي وسندي إرحم من عظم مر الله إلهي وسيدي وسندي إرحم من عظم مراضه وعز شفاؤه وكثر دواؤه وقل دواؤه وضعفت حيلته وقوي بلاؤه وأنت ملجأه ورجاؤه وعونه وشفاؤه يا من غمر العباد فضله وعطاؤه يا من وسع البرية جهده ونعماؤه إلهي وسيدي ومولاي حاء عبدك مغطاج لما عندك فقير أرتجي جهدك ورأفتك مذنب أسأل منك الغفران إلهي مذنب أطلب منك العفو والإيمان إلهي مسي عاصي فعسى تتوب عليها توبة نصوحا تمحو أموارها ظلم السيئات والأصيان إلهي سائل باسض يد الفاقة الكلية أسأل منك الجود والإحسان إلهي عبدك مسجون مقيد فعسى يفك قيده ويطلق من سجن عجابه إلى فسيح حضرات الشهود والعيان إلهي عبدك جايع عار فعسى يطعم من ثمرات القرب ويكسى من حلل الإيمان إلهي عبدك ضمآن وأي ضمآن يناغح أحشاؤه لهيب النيران فعسى تبهرد يران الكرب ويسقى من شراب الحب ويكرع من كاسات القرب ويذهب عنه البؤس والآلام والأحسان ويتنعم من بعد مرضه وسقمه حتى كأنه ما كان إلهي وسيدي وسندي عليك توكلي حزب يوم الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وسيدي وسندي عبدك نائ غريب مصاب قد بعد عن الأهل والأوطان فعسى يزول عنه التعب والشقاء ويلوه له الإثل والبان ويناله اللطف والغفران وتعل عليه الرحمة والرضوان يا ربي يا ربي يا ربي يا رحمن يا هنن يا منن يا دين يا سلطان إرحم من ظاقت به الأكوان ولم يؤنسه الثقلان وقد أصبح مولته وقد أصبح موله حيران سا غريبا بعيدا عن الأهل والأوطان من زعجا لا يؤبيه أهل ولا يؤبيه مكان فلقا لا يلهيه عن بفه وحزنه تغير الأزمان مستوعشا لا يأنس قلبه إلا بذكر الرحمن يا من لا يسكن قلب إلا بنور أنواره ولا يحيا عبد إلا بلطفه وأنواره ولا يبقى وجود إلا بإمداده وإظهاره يا من آنس عباده الأبرار وأبلياءه المقربين الأخيار بمناجاته وأسراره يا من أمات وأحيا وأبلى وعافى وقدر وقضى كل ذلك بعظيم تدبيره وسابق أقداره يا من آنس عباده الأبرار وأولياءه المقربين الأخيار بمناجاته وأسراره يا من أمات وأحيا وأبلى وعافى وقدر وقضى كل ذلك بعظيم تدبيره وسابق أقداره إلهي وسيدي وسندي هل في الوجود رب سوىك فيدعى إلهي وسيدي وسندي أم هل في المملكة إله غيرك؟ فيطلب منه العطاء إلهي وسيدي وسندي أم هل في المملكة إله غيرك؟ فيطلب منه العطاء إلهي وسيدي وسندي أم هل سمى جواد غيرك؟ فيسأل منه الفضل والنماء إلهي وسيدي وسندي أم هل حاكم غيرك؟ فترفع إليه الشكوى إلهي وسيدي وسندي أمهلت ثم من يحال العبد الفقير عليه إلهي وسيدي وسندي أم هل ثما من يلجأ لخائف المضطر إليه إلهي وسيدي وسندي أم هل ثما من تبت سعته وترفع الحاجات إليه إلهي وسيدي وسندي بعزتك وجلالك وجمالك وبهاءك ليس إلا كرمك وجودك يوما لا ملجا منه إلا اليه الهي وسيدي وسندي قد جفاني القرب وسيدي وسندي قد القريب ومنني الحبيب الهي وسيدي وسندي قد جفاني إلهي وسيدي وسندي قد جفاني القريب وملني الحبيب وآيسني الطبيب وشمت في العدو الرقيب واشتدت بي الكرب والنحيب وأنت الودود القريب الرؤوف المجيب إلهي وسيدي وسندي إلى من أشتكي وأنت الحليم القادر أم بمن أنتصر أنت البلي الناصر أم إلى من ألتجئ وأنت الكريم الساطر أم يجبر كسر قلبي وأنت للقلوب جابر أم من يغفر عظيم ذنبي وأنت للذنوب غافر يا من هو فوق عباده قاهر يا من هو الأول والآخر يا رب كل شيء واغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء يا, يا من لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يؤده شيء ولا يستعين بشيء ولا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يشغاله شيء عن شيء يا من هو آخذ بناصيته كل شيء يغفر لي كل شيء وسهل لي كل شيء ويسر لي كل شيء وافتح لي أبواب كل شيء وعاطني كل شيء وبارك في خير كل شيء صاخر لي روحانية كل شيء ya manu'la Ya awlul şey, Ya aakhir klli şey, Ya batin şey, Ya muhii klli şey, Ya mimit klli şey, Ya rabb klli şey, Ya muni şey, Ya şey, Ya mesehil klli şey, Ya mübdi klli şey, Ya müdabir klli şey, Ya nura klli şey, Ya hadiye klli şey, Ya mehtiye klli ya muc şey ya muayda klli ya muhyda b klli şey ya gbir b ya bacir b ya qrib min ya shhid ala klli ya raqib ala ya latif b klli şey ya rahim l ya kerim ala klli ya alim b ya meymin ala klli ya satar ala ya gfar l şey ya ya kıyum alla kli şey, Ya kawi şey, Ya şey, Ya kahir şey, Ya menhu alla kli şeyin kadir. Allahım, ve kli şey miftakir ilek ve şey ilek şey. Inek عزب يوم الثلاثاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك آمن من كل شيء وكل شيء خائف منك فبأمنك يا رب من كل شيء في يا رب من كل شيء في كل شيء منك أسألك اللهم أن تؤمنه من كل شيء وأن تغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء إنك على كل شيء غدير يا نعم المولى يا نعم النصير اللهم يا رجال مؤمنين La tuxiibe rcai ve duae. Allahum ya riath almustaqifin aghthni. Allahum ya arham alrahimin irhamni. Allahum ya akram أغنى، اللهم يا واسِل المنقطعين، أوصِلني، اللهم يا سرور العابدين، سرني، اللهم يا عون المؤمنين، أعني، اللهم يا حبيب التوابين، تب علي بجاه سيدنا ومولانا محمد الصفة الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم حبيب التوابين تب علي بجاه زيدنا ومولانا محمد الصفة الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين حتى تلت الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر لأمة محمد Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum masrûm Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum ajbur ete Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum mansur ete Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum yesserli ete Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum sahil ete Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum afþahli ete Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sel. Allahümme esmah Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme samih Ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ehid ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme anciz ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme as'i ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ansah ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme erham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme a'zim ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme a'zim ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Allahumma a'iz immet Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma ehdi ummet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma waffiq immet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma rzuq immet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma ghfir seyyiat ummet sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma awfi hasanat ummet sallallahu aleyhi ve hammmedin sallallahu aleyhi ve selllem Allahu mer ve sallallahu aleyhi ve selllem Allah müfarici qu ve ümmmehammmedin sallallahu aleyhi ve sellem الuvi qu ümmmehammedin sallallahu aleyhi velam Allahu meşrah sudürura ümmme mühammmedin sallallahu aleyhi ve selllem Allah meir ümura ümmeetihammmedin sallallahu aleyhi ve selllem Allahu قبور أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أهلك Ağda Ameet Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sallam. Allahum bil imani, Ameet Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sallam. Allahum على imani, Ameet sallallahu aleyhi ve sallam. Allahum bil imani, Ameet Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sallam. Allahum imani, Ameet Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sallam. Tepede rivaihi. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونلقاك وأنت راض عنها غير غصبانك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالإيمان لامة محمد اللهم اهلك أعداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اختم بالإيمان لامة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عشوني على الإيمان مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحت لواهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ألقاك وأن تراض عنا غير غصبان ya Rabbi Al-Alemim, ben alıqak ve ant razın ganna, gaira gusbanet. Ben alıqak ve ant al razın ganna, gaira gusbanet. Ya Rabbi al Alemin alemim Ya Rhaman Rrahimin. Allah, Allah, Allah, Rabbana. Allah, Allah, Allah, Hasbana. Allah, Allah, Allah nuruana. Allah, Allah, Allah sırurana. Allah, Allah, Allah seboubana. Allah, Allah, Allah sebouurana. Allah, Allah, Allah sonra Allah Allah Allah Efroe Allah Allah Allah Arvane Allah Allah Allah matlu be Allah Allah Allahmakçudüna Allah Allah Allah meşhuduna Allah Allah Allah habibuna Allah Allah Allah tabibuna Allah Allah Allah kenzuna Allah Allah Allah hayruzuna Allah Allah Allah Mala vüna Allah Allah Allah, gya vüna Allah Allah Allah, gya vüna Allah Allah Allah, his Allah Allah Allah, faḫ Allah Allah Allah. ما في القلوب إلا الله. الله الله الله الله ما في السر إلا الله الله الله الله, الله. ما في الوجود إلا الله. الله الله الله الله ما في القلوب إلا الله الله الله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 Allah Allah Allah ma fi's semawati illa Allah Allah Allah Allah ma fi'l illa Allah Allah Allah Allah ma fi'd illa Allah Allah Allah Allah ma fi'l ahirati illa Allah Allah Allah Allah la ilaha illa Allah Allah Allah Allah la ahira illa Allah Allah Allah la zahira illa Allah Allah Allah la batine illa Allah Allah Allah la malike illa Allah Allah Allah Allah la maleeka illa Allah Allah Allah Allah la sultana illa Allah Allah Allah la azime illa Allah Allah Allah Allah la rabba illa Allah Allah Allah la ilaha illa Allah Allah Allah Allah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Allah Allah sallallahu ala Muhammedin ve sellem Allah Allah Allah la ilahe illallah Allah Allah Allah Muhammedur Resulullah Allah, Allah Allah Allah sallallahu ala Muhammedin ve sellem Gizbe rahim Allahumma ya Allah, yasır lana alime. Allahumma ya Allah, yasır lana ilme. La ilahe illallah. اللهم يا الله افتح لنا كنوزا لا إله إلا الله اللهم يا الله أفض علي مواهبا La ilahe illa Allah. ya Allah, ağanini La Allah. ya Allah, ağızzani biegzli. La Allah. ya Allah. Zeynî bi La ilahe illallah Allahümme ya Allah جملني بجمال لا إله إلا الله اللهم يا الله كملني بكمال لا إله إلا الله اللهم يا الله قويني بقوتي لا إله إلا الله اللهم يا الله أيدني بروحي لا إله إلا الله Allahümme ya Allah sahirli ruhaniyete La ilahe illallah Allahümme ya Allah ehlik a'da'i bi seyfi La ilahe illallah Allahümme ya Allah, ajilizni ala bısatı, la ilahe illa Allah. Allahümme ya Allah, nizih ruhi fi riayı, la ilahe illa Allah. Allahümme ya Allah, albısnı kıl la ilahe illa Allah. Allahümme ya Allah, tevijni bi la لا اله الا الله اللهم يا الله ادعني مما ورائد لا إله إلا الله اللهم يا الله نور قلبي لا اله الا الله اللهم يا الله ثبتني على La ilaha illa Allahum ya Allah, «Ahyini ala kelimeti. La ilaha illa Allah. Allahum ya Allah, ametni la ilaha illa Allah. Allahum ya Allah, ametni ahlakla. La ilaha illa Allah. Allahum ya Allah. إبعثني على لا إله إلا الله اللهم يا الله ثبت أقدامي على الصراط المستقيم بقوة لا إله إلا الله اللهم يا الله أجرني من النيران بحرز لا إله إلا الله اللهم يا الله أدخلني الفردوس أعلى بعزتي لا إله إلا الله اللهم يا الله زدني بمشاهدة وجهك الكريم بنور أنبار لا إله إلا الله اللهم يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم La ilaha illallah Allah Allah Allah La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem aleyha nahya ve aleyha namut ve aleyhan ba'at in sha Allah minel mu'minina مطمئنين المستبشرين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من المؤمنين المطمئنين المستبشرين بنعمه وكرمه وفضله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين هذا دعاء الحزب واختمام المناجات وكيفيته ختم الأبراد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المشتقين صراط الذين نعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الطالين إن الله ومالائكته Yücelle ona alen Nabi. Ya eye haldin âmanu, alayhi ve salim Lübbeyik Allahım, lübbeyik ve sadek. ve samiyna ve atayına. Allahım, salli ve selim ve barik. Allah, səyidin ve uh, ما قرأناه من القرآن العظيم والذكر الشريف زيادة ذلك في شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وآته الوسيلة والفطيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ وَأَأَتِيهِ الْحَوضَ الْمَرْوُودَ وَالْنِوَالَ الْمَعْقُودَ الَّذِي وَعَثَّ مَعَدَكَ يَا من لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ اللَّهُمَّ وَفِي شَرَفِ إخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللهم وإلى أرواح آله وصحابه وأولاده وزوجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وشيعه واتباعه ومحبه والمهاجرين أجمعين اللهم وإلى أرواح الأولياء المقربين أجمعين اللهم وإلى روح كل ولي وولية لك في مشارق الأرض ومغاربها أينما حلوا وحلت أرواحهم في سر علمك يا أرحم الراهمين اللهم على الخصوص إلى روح شيخي وقدمتي إلى الله تعالى القطب الرباني والغوث الصمداني سيدي وسندي وملجئي الشيخ عبد القادر قيلاني قد تصلىه سره العزيز اللهم رض عنه ورض عني به يا أرحم الراهمين اللهم وأنزل على روحه وعلى قبره في هذه الساعة روحا منك وسلاما مني يا أكرم الأكرمين يا شيخ أبطل المدد المدد يا شيخ عبد القادر النجدة النجدة يا شيخ عبد القادر الغاث الغاث يا شيخ عبد القادر أغثني يا شيخ عبد القادر أدريكني يا شيخ عبد القادر أدريكني أظلم وأنت الغوث في كل منحل وأظلم في البيداء وأنت نصيري فعار على راعي الحماة وهو في الحما إذا غاف في البيت قال باري يا شيخ عبد القادر المدد المدد يا شيخ عبد القادر النجدة النجدة يا شيخ عبد القادر الغاث الغاث تخيلك يا شيخ عبد القادر نزيلك يا شيخ عبد القادر أيضًا لي من الزمان تخيلك الغاث الغاث تخيلك يا شيخ Al-Ghaz, Al-Ghaz Dakhileke ya şeyh abdül qadir Nazileke ya abdül qadir Ayazlimuni az zaman ve ente وتأكلني الذباب وأنت ليث ويروى في حمائك كل ظامي وأضمأ في حماك وأنت غيث يا <تصفيق> حزب يوم الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك ما توجه إليك بذاتك وأسمائك وصفاتك ما بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبحرمة الشيخ عبد القادر جيلاني عندك يا أرحم الراحمين أن تقبل علي بوجهك الكريم وتنفعني تنفحني خيراتك إنك على كل شيء قدير وأن تجعلني من أمري فرجا ومخرجا وأن ترزقني من خزائن الغيب رزقا حسنا واسعا مباركا وأن تجعل خير عملي خواتمه وخير أيامي يوم نقاك وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللهم اجزهما أفطلما جزيتا والدين عن ولديهما اللهم اجمعني بها في مستقر رحمتك في الفردوس الأعلى تحت لواء سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم ونلقاك وأنت راضٍ عنا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا بوالدينا ولوالد مشايخنا ولمن أدبنا ولمن أحسن إلينا واغفر لنا بكرمك العليم ولكافة المسلمين أجمعين آمين آمين آمين, آمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبي رحمة أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا خليل الله السلام والسلام عليك يا نجي الله السلام والسلام عليك يا صفة الله والصلاة والسلام عليك يا صفي الله والصلاة والسلام عليك يا نعمة الله والصلاة والسلام عليك يا من به يرحمون الله صلاه والسلام عليك يا افضل خلق الله الصلاه والسلام عليك يا اشرف خلق الله الصلاه والسلام عليك يا اكرم خلق الله السلام والسلام عليك يا ارحام خلق الله السلام والسلام عليك يا احلام خلق الله السلام والسلام عليك يا اعظم خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور خلق الله السلام والسلام عليك يا أفضل النبين السلام والسلام عليك يا شافي المذنبين السلام والسلام عليك يا ملاذ العاجزين الصلاة والسلام عليك يا ملجأ الخائفين الصلاة والسلام عليك يا كنز المقل الصلاة والسلام عليك يا هادي المطلين ولو أنهم يظلمون أنفسهم جاءوا كفاستو فر الله واستو فر لهم الرسول لو جد الله تواب الرحيم مستجير بك يا رسول Müstejirun bike ya Rasulallah Müsteğifun bike ya Rasulallah Müsteşfiyun bike ya Rasulallah ya Rasulallah Fi جاهك يا رسول الله في مدادك يا رسول الله اجرني يا رسول الله اغفرني يا رسول, الله أنجدني يا رسول الله ما ya rasul allah ana abduka ya rasul allah ana abduka ya rasul allah ana abduka ya rasul يا رسول الله، ولو أنهم يظلم أنفسهم جاءوك، فاستغفر الله، واستغفر لهم الرسول. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا مُسْتَجِيرٌ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُسْتَغِيْتٌ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ Müsteşbi umbika ya Rasulallah Fii icahika ya Rasulallah Fii mededika ya Rasulallah Ejrni ya Rasulallah Aghithni ya Rasulallah ya Rasulallah انجدني يا رسول <سؤال> الله ما لي سواك يا رسول الله أنا عبدك يا رسول الله عبدك يا رسول الله عبدك يا رسول الله أنا عبدك يا رسول الله أنا عبدك يا رسول الله أنا عندت رجاؤ سوا الذي للقود حلها إذا تحضتني الخطوب قلت يا سيد المرسلين أنت لهالمداد أنت لهالمداد يا رسول الله يا رسول الله الغوث الغوث يا رسول الله النجدة النجدة يا رسول الله مدد يا نبي الهدى استغاثة ملهوف أضرت به الحوباء ساء حالي وان تعلم يا من ليس يخفى عليك في القلب دواءه يا من ليس يخفى عليك في القلب دواءه المدت المدت يا رسول الله أنت المتمد, أنت المتمد يا رسول الله كل شافعا أنت والله شفيع لا ترد الله عليك وعلى وأصحابك Külli şafi Vallahu şafi üllatırtu. Sallallahu aleyk ve aleyk ve ashabi Ya Rasulallah, ya Rasulallah. سبحانه ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين